بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوُونَ فَتَكَاثَرُ حَتَّىٰ دَخَلْتُمْ لَمْقَادِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ لَنْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَئِن كُنْتَ لَعَلِيمًا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ